بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات لي مؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دار تلا في الليل وانها وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الامم فاحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون تلك ايات الله نتمها عليك فبأي حديث بعد الله وآياته منهم وين لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تثلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم وإذا علم وَدَنَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَمَعَالِمٌ مُهِينٌ مِمَّرَائِم جَهَنَّمَ وَلَا يُنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا يُنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا اتَّخَذُوا لهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر فلق فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلهم تشكرون وسخر لهم في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كل وغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسي ومن أساء فعليها ثم ربكم ترجعون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 الله ولي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لكومي يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سراء أم أحيان وممتلون سَاءَ مَا يَحْكُمُ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَلِيُجْزَاهَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ على وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره شاوة فمن يهديه, فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تفتا عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا يظنون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 وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ كُنْتُمْ مَا نَرَى مَا السَّاعَةُ إِن نَّذُرْنَا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُنَا مِنْ وَرَائِهِ ثقيل اليوم تنساكم كما نسيتم لقاء انكم هذا كما نسيتم لقاء انكم هذا وما لكم من ناصرين ذلك بانكم اتخذتم آيات الله هزءا أرودكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماة ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماة والأرض وهو العالمين